لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنه الأتقى الذي يعطي ما له يتذكر وما لأحد ناده 124. إن ابتغاء وجه ربه الأعلى 125. ولسوف يرضى 126. بسم الله الرحمن الرحيم 127. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا 115. ومن خير لك من الأولى 116. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضارى عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما عن عسر يسر